الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبداللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين يقول في كتابه تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وفد بني تميم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه أمر القعقاء ابن معبد بن زرارة فقال عمر رضي الله عنه بل أمر الأقرع بن حابس قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي قال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما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 وبعض التراجم التي بعدها في الوفود التي كانت تأتي إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأشرت فيما سبق إلى أن قبائل العرب كانت ترقب الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش ويتحرون ما يكون بينه وبينهم صلوات الله والسلام عليه وكانوا يبطنون أنه إذا كان له الظهور فهذا من العلامات على صحته وصدق ما جاء به وظهور دينه وأنهم سيدخلون في هذا الدين ولهذا بعد الفتح وظهور شوكة الإسلام وقوة المسلمين بدأت الوفود تتوالى على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والعام التاسع من الهجرة ونهاية العام الثامن يعرف بعام الوفود لكثرة الوفود التي كانت تأتي إلى وتفد إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلامه وبركاته عليه قال باب وفد بني تميم قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع ابن معبد ابن زرارة وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس كأنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر عليهم أحدا فأشار أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر القعقاع بن معبد وأشار عمر أن يؤمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي يعني ما أردت بتسمية القعقاع ومشورتك بالقعقاع مشورتك بالأقرع إلا خلافي أي الإتيام بما يخالف قولي أو الرأي الذي جئت به قال ما أردت إلا خلافي قال عمر ما أردت خلافك يعني لم أقصد ذلك وإنما هو رأي رأيته وأمر استحسنته لم أقصد بذلك تعمد خلافك أو التيام ما يخالف رأيك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما تماريا أي صار بينهما ممارات حتى ارتفعت أصواتهما رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقوله جل وعلا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله التقدم بين الله ورسوله يكون في جانب العلم ويكون أيضا في جانب العمل ولهذا من أحسن ما قيل وهو جماع قول السلف رحمهم الله في معنى الآية أي لا تقول حتى يقول ولا تفعل حتى يأمر لا تقول حتى يقول ولا تفعل حتى يأمر بمعنى أن الواجب على المرء أن يكون في جانبيه العلمي والعملي موافقا لقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام ليس متقدما بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا في علم ولا في عمل لا تقدم بين يدي الله ورسوله أي لا تقول حتى يقول ولا تفعل حتى يأمر والذي يتعلق ب التي نزل فيها هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتي النبي نعم ثم قال رحمه الله باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من, من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة فقال عندي خير يا محمد ان تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئ فترك حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك ان تنعم تنعم على شاكر فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة قال عندي ما قلت لك فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب, أحب الدين إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل صبوتا قال لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من الامامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال باب وفد بني حليفة وحديث ثمامة بن أثال أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا الحديث في قصة اتيان خيل المسلمين بثمامه ابن أوثال وكان سيدا في قومه وكان سيدا في قومه وكان شديد البغض للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى إنه كما وصف فيما سيأتي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم كأشد ما يكون من البغض ويبغض بلده صلى الله عليه وسلامه عليه فلما أتى خيل المسلمين به أسيرا كان من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أن أمر بربطه في ساريا من سواري المسجد وكان لهذا غرض وهو أن يرى الإسلام ويرى سماحة الدين ويرى عبادة المسلمين ويرى صلاتهم ويرى صلاحهم ويرى أيضا جماعتهم وألفتهم وتحابهم يرى المعاني العظيمة التي حققها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بهذا الدين العظيم المبارك فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط في سارية من أجل ذلك حتى يرى الصلاة يرى يسمع القرآن يرى المسلمين يرى جماعتهم يرى عبادتهم يرى ذلك كله والله سبحانه وتعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله لأن سماع القرآن له تأثير عظيم جدا وكم من خلق دخلوا هذا الدين بآية من كتاب الله عز وجل مكن الله لها فيه في, في قلبي من شاء هدايته فهداه الله سبحانه وتعالى فسماع القرآن له سان عظيم جدا ولهذا ينبغي أن, أن تبنى عليه المواعظ أن تبنى عليه المواعظ تبنى عليه الخطب تبنى عليه مجالس التذكير كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه وقال قل إنما أنذركم بالوحي وقال وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فأمر به فربط بسارية من سواري المسجد فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه يقول ما عندك يا ثمامة ما عندك يا... يا ثمامة فكان يقول عندي خير يا محمد عندي خير يا محمد ثم قال إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم أي تعفو تنعم على شاكر إن تقتلني تقتل ذا دم أي قتلك لي قتل في محلة لأني ذا دم أستحق عليه قتلا وإن تنعم أي تعفو فتعفو عن شاكر لا أنسى لك عفوك عني وصفحك إن تعفو تعفو عن شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت أي إن كنت تريد أن أفدي نفسي بمال فاطلب من المال ما شئت وأفدي نفسي بالمال فترك حتى كان الغد لم يجبه عليه الصلاة والسلام بشيء ثم قال له ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر أي ذكر له الكلام السابق الذي قاله في اليوم الأول فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا أثامة قال عندي ما قلت لك يعني ليس عندي الزيادة على الكلام الذي قلته لك في أول يوم عندي ما قلت لك في اليوم الثاني قال ما لما قالوا ما عندك قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر اكتفى بهذه من الثلاثة التي ذكرها في اليوم الأول وكانه يستعطف في أن ينعم عليه ويكون شاكرا له بذلك اليوم الثالث قال ما قلت لك عندي ما قلت لك قال أطلق أثامه أطلقوا ثمامة أطلقوا ثمامة أمر بإطلاقه بدون قيد وبدون شرط قال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاقتسل انطلق إلى موضع قريب من المسجد واغتسل وهذا فيه أن من دخل الإسلام يبدأ بالاغتسال يغسل عنه نجاسة الكفر قيل إن هذا الغسل واجب وقيل إنه مستحب فقام هذا الرجل واغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أعلن دخوله في هذا الدين وفيه أن الدخول في هذا الدين إنما يكون بالنطق بالشهادتين مع العلم بما دلت عليه من توحيد الرب بإخلاص الدين له وتجريد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله والسلامه وبركاته عليه ثم قال يا محمد والله ما كان على الأرض وجه ابغض الي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه الي قد اصبح وجهك احب الوجوه الي لانه في هذه الثلاثه ايام راى النبي عليه الصلاه والسلام رؤيا واضحه باخلاقه وادابه وكرمه وتعامله ولطفه ورفقه رأى ذلك كله لمدة ثلاثة أيام وهو يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولا سيما في الصلوات الخمس المكتوبات ويسمع تلاوة القرآن وخسوع المسلمين يراه في صلاتهم وعبادتهم قال يا محمد ما كان والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي وهذا الشخص له نظائر ذكروا في كتب السير والأخبار كانوا يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام بغضا شديدا بسبب الدعايات الكاذبة ضده عليه الصلاة والسلام فما أرأوه وسمعوا كلامه وشهدوا خلقه عليه الصلاة والسلام إلا تحولوا إلى مثل هذه الحال من بغض شديد إلى حب شديد للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي سبحان الله كانوا أيضا يبغضون الدين دين الإسلام بغضا كأشد ما يكون من البغض والأرض مليئة بالأديان الفاسدة ويبغضون دين الله سبحانه وتعالى أشد من بغضهم لأي دين آخر كراهية وذلك بسبب الدعايات الآثمة الكاذبة ضد دين الله سبحانه وتعالى ثم قال والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي ثم ذكر أنه كان في عندما أخذ خذته خير المسلمين كان في طريق للعمرة وهذا فيه أنهم كانوا يعتمرون يقصدون بيت الله بالعمرة وكانوا يصلون يتصدقون يقومون بأنواع العبادات لكنهم يشركون مصيبتهم باتخاذ الشركة مع الله والأنداد والعداوة التي كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في هذا الأمر أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب قال وأنا أريد العمر فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل من كفار قريش صبوت وهذا وصف يصمون به كل من أسلم ودخل في هذا الدين يقولون إنه صابع قالوا الصبوت قال لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لله رب العالمين قال ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يابن فيها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلا قطع عنهم الحنطة التي كانت تأتيهم من اليمامة حتى طلبوا من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يأذن بذلك فأذن صلوات الله والسلام عليه نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أنه قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول ان جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته وقدمنا في بشر كثير من قومه فأقبل نعم إلي وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس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 وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أجيت بخزائن الأرض فوضع في كف, في كف سوارين, سوارين من ذهب فكبر علي فأوحى الله إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فاولتهما الكذابين اللذين من بعد فاولتهما الكذابين اللذين بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمه الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول ان جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته ان جعل لي الأمر أراد بذلك النبوة وولاية الأمر من بعد النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جعل لي الأمر من بعده تبعته وكان هذا الرجل يتكلم كلام المغرور المعجب بنفسه المغتر بحاله لأنه يرى نفسه يرى نفسه كبيرا عظيما مغترا بنفسه معجبا بحاله ولهذا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام على الدين الحق وأنه مرسل من رب العالمين ويعلم من نفسه هو أنه كادب أنه مفتر على الله وعلى رسوله ولكن ما فيه بسبب الغرور الذي فيه والعجب بنفسه جعله يتطاول ويطلب مثل هذه المطالبات قال إن جعلني من بعده ان جعلني من بعده يعني جعل الأمر لي من بعده أمر النبوة وأمر الخلافة فإني أتبعه أي بهذا الشرط أما بدون ذلك فأنا لا, لا أتبعه إذن هذا ليس السسلام ولا انقياد للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإنما عمل على تحصيل هذه المطامع التي يطمع في تحصيلها قال وقدمها أي المدينة في بشر كثير من قومه جاء في عدد من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد أي جريد النخل قطعة جريد حتى وقف على مسلمة أو مسلمة حتى وقف على مسلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة كان الصغيرة من جريد النخل ما عطيتكها لو سألتني هذه القطعة أي من جريد النخل ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله ولن تعدو أمر الله فيك أي ما كتبه الله سبحانه وتعالى عليك من خزي وهوان لن تعدو أمر الله سبحانه وتعالى فيك قال ولا ولئن أدبرت ليعقرنك الله ولئن أدبرت أي عن طاعتي واتباعي ولزوم ما جئت به لا يعقرنك الله أي لا يقتلنك الله وكان هذا الذي قال قتله الله سبحانه وتعالى في زمن أبي بكر الصديق على يد بعض أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه عند محاربتهم للمرتدين قال ولئن لا ليعقرنك الله وإني لاراك لا الذي اريته فيه ما رايت اي المنام لانه راى رؤيا وستاتي هذه الرؤيا فيقول عليه الصلاه والسلام مني الذي رأيت في المنام الذي رأيت فيه ما رأيت أي في المنام ثم تركه عليه الصلاه والسلام وقال هذا ثابت أي ابن قيس بن شماس يجيبك عني ثم صرف عنه قال ابن عباس رضي الله عنه ما راوي الحديث فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني سأنهما فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا قوله فطارا انفخهما فنفختهما, فنفختهما فطارا هذا دليل على حقارة هذين السورتين من ذهب يعني يكون لها بهرجة يكون لها لمعان يكون لها شيء من البروز ثم إذا نفخ الطارة لا, لا يبقى لها شيء وهذا فيه أن مثل هؤلاء وإن كان لهم شيء من الظهور والأتباع والبهرجة إلا أن الله يقطع دابرهم يقطع دابرهم ويستأصل شأفتهم فقال فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة ثم ساق حديث أبي في ذكر هذه الرؤية قال, بين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزاء الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر عليه فأوحى الله إلي أن انفخهما فنفختهما فذهب فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما صاحب صنعاء الذي هو الأسود العنسي وصاحب اليمامة مسيلمة الكذاب المقال رحمه الله باب قصة أهل نجران عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال جاء العاقب والسيد صاحبها نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذان أن يلاعناه قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لان كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة وفي رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال باب قصة أهل نجران أي مجيء وفد أهل نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأورد حديث حديثة بن اليمن رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران كان هذين أو كان عظيمين في قومهما لهما مكانة علية عند قومهما فجاء ممثل جاء ممثلين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ممثلين لقومهما وجاء للمباهلة جاء للمباهلة ولهذا قال قال في الحديث يريدان أن يلاعنه أن يلاعنه والمراد بالملاعنة المباهلة المراد بالملاعنة المباهلة نبتهل أن لعنة اللعنة الله على الكاذبين هذا المراد بقوله يلاعيناه أي يتلاعن على أن تحل لعنة الله على الكاذب أن تحل لعنة الله على الكاذب ثم تراجع في هذا الأمر قال أحدهم للصاحب لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا من بعدنا احضر ذلك قال إنا نعطيك ما سألت قال إنا نعطيك ما سألت وابعث معنا رجلا أمينا وامكانوا على الديانة النصرانية فقال وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا أكد ذلك على النبي صلى الله عليه عليه فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين هذه شهادة وتزكية لمن سيبعثه معهما عليه الصلاة والسلام قال فاستشرف له أصحاب رسول الله مر معنا نظير ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لو عطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات القوم يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها ولما أصبحوا غدوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مبكرين كلهم يرجو أن يعطاها من أجل هذه التزكية يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهنا أيضا من هذه التزكية رجلا أمينا حقا أمين زكا هذه التزكية فاستشرفوا لذلك من أجل هذه التزكية العظيمة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة ثم ذكر رواية للحديث عن أنس قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح وأحد العسرة المبسرين بالجنة نعم. ثم قال رحمه الله باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أتينا النبي صلى الله, أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأباء يحملنا فاستحملناه فحلفا أن لا يحملنا ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود فلما قبضناها قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا فأتيته فقلت يا رسول الله حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا قال أجل ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وفي رواية وتحللتها قال باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله أو أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأسعريين فاستحملنا أي طلبنا منه أن يحملنا على النوق على الإبل فاستحملنا فأبأ أن يحملنا فاستحملنا أي عدنا الطلب فحلف أن يحملنا حلف أي اليمين بالله عز وجل أن يحملهم أي على الناقة لا يعطيهم النوق التي يركبون ويركبون عليها متاعهم قال ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل والمراد بالنهب هنا الغنيمة أتي بنهب إبل من الغنيمة فأمر لنا بخمس ذود فلما قبضناها قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينة لأن حلف ألا يعطينا حلف ألا يعطينا فحب التأكد هل النبي صلى الله عليه وسلم كان مستذكراً اليمين التي حلفة عندما أعطاهم قالوا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينة لا نفلح بعدها أبدا فآتيته فقنت يا رسول الله حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا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 قال رحمه الله عن نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم أهل اليمني هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والغ... والفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرقوا أفئدة وألينوا قلوبه اليمان يمان والحكمة يمانية وهذا فيه ثناء منه عليه الصلاة والسلام على أهل اليمن برقة الأفئدة ولينا القلوب والحكمة ثناء عليهم بذلك قال والفخر يمان والخيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم هذا فيه أن الصحبة والملازم مؤثرة الصحبة والملازمة مؤثرة فمن صحب الإبل ولازمها أثرت فيه الفخر والخيلة أثرت فيه الفخر والخيلة ومن صحب الغنم رعاية لها أثرت فيه السكينة والوقار وإذا كانت صحبة البهمة و الملازممة الطويلة لها مؤثرة في الإنسان فكيف كيفيف بصحبة الإنسان للإنسان. ف كيف بصحبة الإنسان للإنسان. إذا كان الإنسان لازم بهمة ترة من الزمان تأثر بها بهذه الصحبة. فكيف كيف بصحبت. الإنسان للإنسان آخر ولهذا يقولون الصاحب ساحب ومؤثر في جليسه ولابد نعم ثم قال رحمه الله باب حجة الوداع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة النبي في الكعبة قد تقدم وذكر, فيه وذكر في هذه الرواية قال وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء قال باب حجة الوداع أي ما يتعلق بحجة الوداع سميت بهذا الاسم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع فيها الناس وتسمى أيضا حجة التمام لأنه فيها نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأورد جملة من الروايات منها حديث بن عمر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وقد تقدم نعم قال رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزى تسع عشرة غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع ثم أورد حديث زيد بن أرقم وفيه أنه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هاتر لم يحج إلا حجة واحدة لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع نعم. قال رحمه الله عن نبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة الحرم ثلاثة المتواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذو الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه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 فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغن الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ألا هل بلغت مرتين ثم أورد حديثها ببكرة في ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وفيها أكد عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا على حرمة الدماء والأموال والأعرام وأكد على هذا المعنى تأكيدا متكررا في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا حرمة الدماء وأعظم ما يكون من ذلك القتل وحرمة الأموال وأعظم ما يكون من ذلك السرقة والانتهاب وحرمت الأعراض وأعظم ما يكون من ذلك الزنا ولهذا جاء في حجة الوداع أيضا أنه قال في حديث آخر أنه قال في خطبته ألا إنما هن أربع لا تشرك بالله شيئا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا لا تقتلوا النفس هذا يتعلق بقولها إن دماءكم وقولها ولا تزنوا هذا يتعلق بالأعراض وأعراضكم ولا تسرقوا هذا يتعلق بالأموالكم إن دماءكم وأموالكم وعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فهذه الأمور الثلاثة هي أعظم ما يكون في المحرمات بعد الشرك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 كتب لابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب لي بالعلم كله فقال رضي الله عنه إن العلم كثير ولكن ان استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين خميص البطن من أموالهم كاف اللسان عن أعراضهم لازما لجماعتهم فافعل وهذا فيه أن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت فيها جماع, العلم فيها جماع العلم وأن من وفق لسلامة الناس منه في دمائهم وأموالهم وأعراضهم فهو في غنيمة كبيرة وربح عظيم حيث سلم الناس من في أنفسهم في دمائهم في أموالهم في أعراضهم وأما من اعتدى على الناس في شيء من ذلك فهذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة نعم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم ثم ختم هذه الترجمة بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم يعني بعضهم قصر أما هو وبعض أصحابه فحلقوا أي بالموسى والبعض قصر وهذا فيه أن كل من الأمرين مشروع كما قال الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين فهذا مشروع وهذا مشروع أيضا الحلق والتقصير كلاهم مشروع وكلاهما يكون به التحلل من النسك لكن الحلقة أفضل من جهتين الجهة الأولى موافقة هدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق ففي موافقة للشيء الذي فعله صلوات الله والسلام عليه ومن جهة أخرى أنه عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين قال والمقصرين فدعى للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة فلأن يضفر المرء بهذه الثلاثة الدعوات أفضل له وأكمل إضافة إلى موافقته بفعله الذي هو الحلق لما فعله النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نفعنا الله أجمعين بما علمنا وأصلح لنا شأننا كله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتو إليه اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه